قيامة حملة يوم ينطق في الصور ونحشر المجئمين يوم إذن زرقاء يتقاتون بينهم إن لبستم إلا بستم إلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إِلَّا لبثتم إلا يوما فيسألونك عن الجبال فقل ينسكها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا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 يتقون أن يحجس لهم ذكرى